استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور كم الساعة الآن؟ الساعة الثانية والنصف الساعة السابعة والنصف الساعة الخامسة والنصف الساعة الحادية عشرة والنصف الساعة العاشرة والنصف الساعة الواحدة والنصف